يعني هذا الشخص مثلا ممكن اسالك المحاليل اللي استخدمتها في تحليل الهرموجلوبين شو اسم المحلول اللي استخدمته في تحليل الهرموجلوبين صح ممكن اسلك على البي سي بي ايش بالبي سي بي اسلك شو اسم الطبقه اللي بالنص وكذا ايش هذا ايش اسمه هذا جالك استخدم البي سي بي, شو اسم ايش ايش البي سي بي شو اسمه واضح تمام اذا بتركز يعني كنت بتقول لي ده بيرنس كومبليت تيست ما بدي احس المواد المستخدمه في حسه المتفاعلات النتاج كيف تعمل الكالكوليشنز اوكي طبعا لما اجي لك انا بدك تكتب القانون واحد بحط رقم خلاص بتكتب القانون بعدين تعوض منهم الدكتور عايزك يا زميله تشوف الرقم اللي تحط نفسه في المحسوبه القانون لازم يكون في الكالكوليشنز واليونيت اليونت طبعا هيقولها اكتبها شغله ثانيه بتركز على الانسترومنت في السطح <الصوفنا> مثلا في تجربه على كرات الدم الراس في مبدا التست صح حكينا المبدا بدنا نستخدم محلول هذا المحلول له وظائف كذا عملنا الديليوشن وصبينا العينه شو اسم الجهاز اللي استخدمناه لصب العينه مزبوط كيف عدينا ممكن اجيب لك انا الخلايا معدوده بقول لك هون 20 هون 30 هون 40 هون 50 هون 60 هون 70 هون 80 كامل ال بي سي سكاونت مثلا صح بدك تكون عارف هاي العدد ضربناه في فاكتور وضربناه بالديليوشن فاكتور وطلع معنا عدد صحيح له ده مظبوط بدك تعرف الكلينيكال سيجنيفيكانس هذا الفحص زاد الار بي سيز متى بتزيد الار بي سيز متى بنقص الار بي سيز لازم تحفظ زياده الار بي سيز نقصان الار بي سيز زياده الهيموجلوبين نقصان الهيموجلوبين زياده الهيماتوكريت نقصان الهيماتوكريت اتليست 1 فاكتور عامل واحد تمام بدك تكون عارف عامل عارف عامل يؤدي الى ايش زياده دائما زياده خذ اريت في دي ياك ولا فكر اتيتي دائما بزيدوا كلهم صح نعم نقصان ايش انيم مثلا صح في هاج دكاء الاسئله هاج دكاء اخلاق هذا بالنسبه للبلد عندكم بعد هيك اخذنا البريدنج والكلوتينج والبلاد جروبنج بس تكون عارف شو يعني بريدنج شو يعني كلوتينج شو يعني بلاد جروبنج كيف اشتغلنا كتجربه النتائج كيف حصلت على النتائج التست كيف سوينا البريدنج كيف سوينا البريدنج جرحنا واحد حطينا في التدر وميزان عايده صح صحيح بدك تكون عارف اسم الفحص هذا ماشي بدل دي بدل دوف اتليستو الفحص اوكي فحص الدم البلغ بنيجي ايش شباب الان تيستن انت تستن نشوف هذا الان تيستن كثير اخذنا ادلنين واسيتيل كولين واساك كاميدراج صح الاتروبين والكالسيوم مش عارف ليش صح إيه. بدك تكون عارف تاثير الدرج على الان تيست شو بيساوي الجهاز شو اسمه اللي اشتغلتوا لكم عليه ممكن يجيب لك صوره بقول لك شو اسم الجهاز هذا اورغان با اورغان با مكتوب عندك شو ليش استخدم هذا الجهاز بدك تقولي تاثير الادويه على ايد السن طيب هاي الرسمه شو الدرق اللي ترجله هون هذول يا اساتذه بدك تحكي لي طيب ماشي الحال التجربه دي ايش اخذنا يا شباب ها شو اخذنا ها اخذنا دراكس مظبوط جهاز ودراغز تاثير دراغز مظبوط على الكونتراكشن ريت اوف هارت ريت اخذنا الميكانيزم بتاعها كيف هذه الدراغز بتشتغل صح بدك تكون عارف الدراغز ال ال ال ال ال ال في الميكانيزم بتعرفها لكل دراغ اخذنا مسلز اي سي جي الاي سي جي بدك الريبورت اللي عملته الاسبوع الماضي بدك تكون عارفه بس شفت الريبورت اللي عملته الاسبوع الماضي بدك تكون عارفه عارف شو يعني اس جي شو يعني وي هاف شو يعني فزيرو كان في <تصفيق> التسجيل تشكن كولز كيف بتحسب <تصفيق> العمل كيف بتحسب الدوريشنز بدك تكون عارف شغلات هاي صح اوكي المسلز اخذنا في الجو بتاع في المسل اخذنا اول تجربة اسمها نيرف كون دهشن بولستي كيف بتحسب النيرف كونداكشن بولستي صح عملنا سيميوليشن هون سيميوليشن هون اخذنا فترات زمنيه واخذنا طول طلع اخذنا حسب النيرف كونداكشن بولستي صح التقرير اعطيتك اياه هذا مهم مهم شو نوع النيرفز استخدمتها شو النيرف اللي اللي, اللي النتيجه طلع عندك 70 متر بير سكند شو عملنا ألفا, الفا الفا بيتا بدك تكون عارف شو عملنا اخذنا بعد هيك ايش يا شباب احنا اخذنا المسلز للثري شوت ماكسوم ماكسوم صح بدك تكون عارف شو اسم النيرف اللي استخدمناه وشو اسم العضله اللي استخدمناها مكتوب عندك في المانيوال اوكي النتائج بعد هيك اخذنا سمبل ماسل تويتش بعد هيك اخذنا الاكتف ايش مالتيبل ستيمولايت اللي هو ناس ست ناس الامور هذه بتاكينها بتظن عارفن بس يا شباب اذا باختصار اذا واحد كاتب من وراي كلام كويس مين بيكتبه من وراي ملخص مين بيلخص من وراي اي واحد نوتس <تصفيق> <Notes, notes, تصفيق> yani <تصفيق> بس جست نوتس جست نوتس يعني ما تاخذ شيء ديتيلز نوتس هون نوتس بس نوتس طلع النوتس اللي انا كنت اكتبه هاي التجربه تعرف البرنسيب اللي اتبعها الادوات المستخدمه اسم الادوات المحاليل المستخدمه ووظيفتها مثلا بقول لك ترابكنز شو وظيفه ترابكنز بقول لك ذي سوليوشن از يوز فور هيموجلوبين ديتيرمينشن هذا المحلول نستخدمه للهيموجلوبين ديتيرمينشن اتس كولد درابكنز نيم اون فانكشن فور ذا سوليوشن شو الفانكشن درابكنز شو ليتو تو تو زي سي دي ها To oxidize, hemoglobin, to serumethmoglobin صح؟ نعم شكتبناها على النوع المده هذي مصبوط بس يعني المحلول عرف وضيفتهم كل محلول استخدامت التجربة عمل عرف شو وضيفتهم بعد هيك النتائج قلت تحسب النتائج وتحلل النتائج هاي مختلفة في السبب الجباس ماشي رحات شباب؟ نعم حدا عنده سؤال ثاني؟ ماذا؟ إسألوا إسألوا إسألوا بجاوك وجوز واحد ستت سؤالي جيك الامتحاني سألوا؟ بس سألت حكيت لك بتحط الخط الاحمر خط الار بي سيز البيس والار بي سيز على الخط الزيرو صح وبتحط البلازما على الخط ال100 صح وبتحرك العصا هاي لحد ما تيجي على النص على البفي كوت وبتقدر تقراها ذكرتوها واحد نسيها على طول جيب مسطره خلي معكم مسطره جيب مسطره قيس التوتال بلاد كاونت وقيس الار بي سيز الار بي سيز على التوتال بلاد كاونت هاي الهيماتوكريت صح عندك كذا طريقه تمام واحد معوش مسطره نفس الهيماتوكريتيدر هاي على جنبها في مسطره على جنبها مسطره 10 سم اوكي حالي سؤال لسلو والله الله ريت يا اسر لو معك ويجي لسه في الامتحان اسالوا حقكم بدك يجي زي بس انا بقول لك الاسئله اللي اجي زي الاسئله اللي اجي زي ما تحفظ الا الجهاز الموجود صورته بالمانوال يعني جيت انا على التجربه هاي كويس هذا فتح التجربه هيك كنت اطلع الصور بالتجربه بس الصوره هذا الجهاز شو اسمه استخدم هذا اسمه والله هيموساتمتر هيموساتمتر ليش نستخدمه ار بي سي كام بس وهذا الجهاز وظيفه الجهاز وظيفه كل جهاز وظيفه بس اللي بالصور الدوسيه هاي بعثت لك اياها المانوال ما تقرا منه ما تقرا منه مثلا هيموغلوبين ديتيرمينشن كذا كذا كذا كذا اقرا بس البرنسيبال البرنسيبال بس اقترا من الدوسيه اذا انت كاتب البرنسيبال مورا لا ترجع دسي طلع بس اسماء الاجهزه اوكي ماشي حال بكره بتجيبوا لي تقرير الاي سي جي تقرير الاي سي جي وش حارجع لكم اياه لا هو ولا الدراكس هذه الدراكس كلها فاعمل نسخه عنها ها خلاص نسخه عن ال عن الاي سي جي كل واحد يعمل نسخه من الاي سي جي التقرير ماشي عشان تدرسوا عنه تمام اوكي الدرج عارفينها صح <تصفيق> عارفينها الدرج صور الدرج عارفين هند رسمين صح اوكي اي سؤال كان في الدكتور جبنا دكتور نوع من الدرج تقول ايش من دراجز لابو بيتا ولا كيف ممكن يجيب لك دراج ممكن يجيب لك مكان زو فاكشن لهذا الدرج حسب يعني ذا بيدرا اثنين دراج اثنين لهم نفس هيك حط اي واحد بيطلع صح اي واحد اي اسئله يا شباب بالامتحان يا شباب رجاءا اللي عنده كلكوليتر يجيبها ممنوع تاخذ الكلكوليتر في الامتحان على فكره انا بجيب سؤال في الامتحان لعلمك الخاص يعني انا بجيب لك سؤال بدون كلكوليتر بتحله تمام دائما بعد اي سؤال كلكوليشن عندك ريست يعني السؤال كلكوليشن كم دقيقه يكون عليه اربعه دقيقتين على السؤال وبعدها حتى مباشره ايش ريست واضح يعني انا ما جيب لك ارقام بجيب لك ارقام بالنظر بتحسبها 18 على 9 على 2 2 ضرب 5 10 واضح ما بدك كلكليتر اوكي اتس اب تو يو هذا ايش برجع لك بيكون معك قلم حبر ومسطره المسطره لازم تجيب مسطره نصيحه يعني جيب مسطره بده شيء يجيب مسطره حقه تمام اوكي شو ضل يلعب صدي ضل شيء امتحانكو يوم الاثنين اسبوع السادس عشر من العشرة لالاحت عشرة تمام؟ طلعت علامات الميت تبعتكو؟ مين راسب؟ عادة عادة تستحقوش مين راسب؟ ولا كلكم كويسين ولا كلكم راسبين سبع عشر من مية راسبين بس بس كويس بنجحوا بنجحوا إن شاء الله عالفانة بتنجحوا إن شاء الله يعني الراسب قديت جايبين مثلا علامة سمانية وشين وحط عشرة براكتكال سامعني يا ساسين بضرب 22 من 40 على الفاينل بتجيبهم بسهوله صح, صح. بسهوله المفروض انجح الاجابه 28 اذا اعطى نفسه وقت شوي بينجح البركتيكال شو رح اقول لك انا بزيش فوق على مع البركتيكال بصراحه بتراها معك كتبت كلمه غلط يعني قريب من الكلام مثلا هيموسايتومتر واحد كتب لي هي هس هي سوسايتومتر بحط له صح بتسهل اوكي لكن سؤال بتغلط فيه بحطه غلط تمام يا مثلا جايب لك سؤال مثلا سمي لي الاستمنت تكتب لي اورجان باث هيوموسيت متر غلط تمام هذا يعني علامتك بتجيك فعليا بحط لك يعني ما بزيد ولا بوينت 1 نهائيا الاسل قسما بالله العظيم سهله سهله, سهلة كثير كثير الانيميا تذكر لما اخذنا البللد اندكس تبع الار بي سيس بدك تذكر شو هي هاي تمام متى بتزيد لم سي بي متى بتقل متى بتطلع متى بتنزل بدك تكون عارفها هذا كمان اوكي اطلوبات منك اعملت لكم الكلينيك الكيسيز على, على اللوح صح؟ ايه بدك تكون عارف شنو على الانيميا هذي شو اسمها شو اسمها بدك تعطيني اسمها مايكروستيك هايبوكروميك مايكروستيكانيميا <تصفيق> مثال عليها مثلا بدك تكون عارف الشغلات هاي كمان اوكي كيف تحسب الكالكوليشنز هاي موجود في الربورت طبعة عشان هيك اللي كان يغلق تكون تحط له غلط لانه ممكن يجيب لك ايه في الامتحان هذا السؤال واضح؟ بدك تكون تعرف تحسب الام سي في الام اس اتش والام سي اف سي اوكي يا شباب okay. اوكي ممكن اعطيك داتا بقول لك شخص عنده هيموجلوبين كذا كذا كذا كذا شو الام سي في عند هذا الشخص بدك تقول لي 10 السؤال اللي بعده نفس السؤال شنو الانيميا عند هذا الشخص اذا عنده انيميا بدك تجاوب السؤال اللي بعده نفس السؤال اعطي مثال على هذه الانيميا مثلا بدك تقول لي ايرن ديفشن انيميا مثلا صح no. فوليك اسيد ديفشن انيميا بدك تكون عارف شغلات هاي ماشي بسيطه الحال والله بسيط اللي كتب وراي بجيب في المارك خلص خلصتو خلصت تفاقنا موضة الامتحان خلص. اسمائكو ما حد بيجي براء عاجعني وينما كانو فكتب حبتنا على اللوح يومة الامتحان ضعت هاي مشكلتان عدد الطلاب حيتوزع في كل مختبر على حسب التقسيم اللي أنا مقسمه واحد تاع عن مختبر ووجع عن مختبر هاد ما بدخل ما بدخل نهائيا تدخل على مكانك فقط لغاية اوكي الله معك ترجع بالله الكاسي مكان يعني علي متى يتيجي تتخل لها دولك ليبو مراتك لا بس وراتك بس وراتك بس وراتك بس وراتك بس وراتك